an kunna an yubdila hu azwajan khayran minkun khayran minkunna muslimatun mu'minatun 124. يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا. نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله فعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين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 يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَمَا أُواهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَقَالَ بَنُو مَوسَىٰ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۖ رَآتْ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِلْعَ ۖ عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وعملي ونجني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ